قالوا أن أؤمن لك واتبعك لأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إننا إلا نذير مبين، قالوا لا إلَّا مَتَنْتَهِيَ نُوحَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحوا ونجني وامم عي من المؤمنين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 كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن جري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع عناية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون وَتَقُولُ الَّذِي أَمْدَدكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا سواء علينا او عذت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالحنا لا تتقون إني لكم رسول أمين فتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عَلَيْهِ من جر إن جري إلا على رب العالمين أتتركون في ما هنام آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض وَلَا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جر إن جري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا لُوتُ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرن لآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول نمين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 وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ لَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمُ آيَةً يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ لَعْجَمِينَ فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب لليم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُورُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِذَا مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكري وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم معن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إله ناخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك لقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِن عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هل نبئك على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاق نفيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون.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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اذ قال موسى لأهله اینی آنست, آنست نارا سآتيكم منها بخبرن وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فَلَمَّمَا جَاءَهَا نُودِ يَأْمُرُكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقین فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ المبين وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْ عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكًا من قولها، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. رب أوزعني أن نعمتك التي آنعمت علي و علي والدي و آنعمل صالح ترضا و آنعمل صالح ترضاهو وادخلي بررحمتك في عبادك الصالحين وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَأَذْبَحَنَّهُ أو, أَوْ لَيَاتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ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 قَالَتْ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فانظر مَاذَا يَرْجِعُونَ قالت يا أيها الملأ إن يُلقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ واتوني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوتي و أولو شديد ولمر لم فانظري إليك فانظر ماذا تامورين قالتن الملوك إذا دخلوا قريه نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّنَيْ بِمَالٍ فَمَا أَتَنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْ لَنْ تُمْ تَفْرَحُونَ ارجع اليهم فلناتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي نمين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 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عُرْشَهَا نَنْغُرَ تَهْتَدِي أَمْ تَقُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجتا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير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 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيته وَأَهْلَهُ ثم لنقول لن لوليه ما شهدنا له لك اهله وإنا لصادقون ومكرو مكرون ومكرونا مكرون وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إن دم أرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطن إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون